وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فنحن مع الدرس ال20 من شرح متن عمده الاحكام من كلام السيد الانام الحافظ عبد الغني المقدسي عليه رحمه الله وكنا في المره الماضيه قد شرحنا حديث عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما انه قال رقيت يوما على بيت حفصه رضي الله افرات النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبه وفي روايه مستقبلا بيت المقدس وتكلمنا عن خلاف العلماء في هذا الحديث وانهم ذهبوا الى اربعه اقوال منهم من راى ان هذا الحديث ناسخا لحديث ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه فراى جواز الاستقبال والاستدبار اي في حال البول وحال التغوط سواء كان في البنيان او خارج البنيان فراى ان هذا الحديث ناسخ لذلك الحديث والقول الاخر أن بعضهم رأى أن هذا الحديث أي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا يقدم على حديث أبي أيوب الأنصاري بل يجب أن يفع أن يقدم حديث أبو أيوب الأنصاري في النهي وأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من جمع بين الحديثين كعبد الله بن عمر رضي الله عنهما فرأى جوازة استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط في البنيان او اذا وجد ساتر وعدم جواز ذلك في حال عدم وجود البنيان او وجود الساتر وبذهب بعضهم كما قلنا الى التوقف في هذه المساله وقلنا بان الراجح في ذلك هو ما يعني القول الثاني وهو ان هذا الحديث خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حينما صعد على بيت حفصه رضي الله عنها لم يصعد يعني متعمدا ولم يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك متعمدا لكي يراه عبد الله بن عمر وانما كان يعني صعود عبد الله بن عمر اتفاقيا لم يقصده ابن عمر رضي الله عنهما ولا الرسول صلى الله عليه وسلم فان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا قال قولا ثم فعل فعلا مخالفا فيكون الفعل مخالفا او يعني يعتبر تشريعا اذا اراد اظهاره بين الناس لكن لما لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك يعني متعمدا بل ذهب وتستر وكذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لم لم يصعد على بيت حفصه رضي الله عنها متعمدا وانما كما جاء في روايه البخاري قال ارتقيت فوق بيت حفصه لبعض حاجتي لبعض حاجتي فكان صعوده اتفاقيا وكذلك رؤيته لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتفاقيه وبالتالي لم يكن هذا الفعل تشريعا للامه لان التشريع لابد من بيانه ومن تعمد بيانه للناس من تعمد بيانه للناس وبالتالي يجب ان يفرق بين ما اظهره الرسول صلى الله عليه وسلم امام الناس وما لم يظهره امام الناس وكما جاء في بعض الروايات ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وقف على لبنتين وقف وقف على فلبنتين ففي روايه الصحيحين قال فرايته قاعدا على لبنتين وفي روايه ابن حزم رايته يقضي حاجته محجر عليه باللبن محجر عليه باللبن فهذا يبين يعني ايضا مذهب من ذهب الى المنع مطلقا سواء في البنيان وخارج البنيان لكن لكن ماذا لكن يعني استثنى من ذلك اذا كان الكنيس قد بني الى جهه الكعبه سواء استقبالا او استدبارا وفعل ابو ايوب الانصاري كما قال اهل العلم يعني كان اجتهادا من حينما قال فكنا ننحرف فكنا ننحرف ونستغفر ننحرف ونستغفر فالصحيح في ذلك انه لا يجوز لا داخل البنيان ولا خارجه البنيان لكن ان وجد الكنيفه وقد بني داخل البنيان إلى جهة الكعبة سواء استقبالا أو استدبارا فعند ذلك يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم التنبيه الثاني الذي ذكرناه في هذا الموضوع أن الحديث العام أو دلالة العام إذا عورضت ببعض الصور إذا عورضت ببعض الصور وأردنا التخصيص فالواجب أن نقتصر في حاله المخالفه ان نقتصر على مقدار الضروره على مقدار الضروره بمعنى اننا لا نتوسع بمعنى اننا لا لا نتوسع ومثاله يعني دائما نذكر هذا المثال لانه سهل على كثير من الناس وهي قوله صلى الله عليه وسلم ليكونن اقوام من امتي يستحلون الحرى والحرير والخمره والمعازف في النهايه فنهي عام في هذا الحديث لا تنورد في بعض الاحاديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بالدف رخص بالدف للنساء وللجوارى فلا يفهم من هذا الحديث ان نجيز الطبلة مثلا وان نجيز باقي الادوات الموسيقيه او ان نجيز هذا الدف للرجال لا نتوسع وانما نخصص ونقتصر على قدر الضروره على قدر الضروره وكذلك ورد هنا في هذا الحديث قال فرايته يقضي حاجته مستقبلا الشام مستدبر الكعبه والرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن استقبال القبله وعن استدبارها وهنا في الحديث انه استدبر الكعبه فلا يؤخذ من هذا الحديث انه يجوز استقبال الكعبه انما الذي ورد في ذلك الاستقبال ومع ذلك ورد حديث اخر في استقباله صلى الله عليه وسلم للكعبه لكن الذي يجب ان ينبه عليه في هذه المساله ان العموم يؤخذ بدليله الخاص ولا يتوسع في العموم كذلك بعض الناس قال اقيس الاستقبال على الاستدبار اقيس الاستقبال على استدبار ومعلوم انه يعني في علم الاصول ان شرط القياس مساواة الفرع للاصل او زيادته عليه القياس عندنا اصل وعندنا فرع وعندنا حكم وعندنا عله مثلا الخمر مثلا محرم عندنا مثلا المخدرات هنالك اصل وهنالك ماذا فرع الان حكم شرعي وهو التحريم لابد ان تكون العله موجوده في ماذا موجوده في الفرع اما ان تكون مساويه للاصل او زائده عليه يعني الخمر يسكر ناتي مثلا بالهيروين مثلا او بالكوكايين او اي شيء من المخدرات لان ننظر اذا اردنا ان نقيس ان نرى هذه العله التي في الفرع يجب ان تكون مساويه للعله الموجوده في الاصل المحرم مثلا او ان تكون زائده على هذه العله اما ان تكون مساويه واما ان تكون زائده اما ان كانت ناقصه فلا تقص اما ان كانت ناقصه فلا تقاس فهؤلاء الذين يقاسوا مثلا الاستقبال على الاستدبار كما يعني ذكر اهل العلم في الرد عليهم ان الاستقبال يعني فيه يعني كما يقال يعني يعني لا يساوي او لا يساوي الاستقبال الاستدبار لا يساوي الاستقبال الاستدبار فقل من شرط القياس مساواه الفرع للاصل او زيادته عليه في المعنى المعتبر ولا مساواته هنا فان الاستقبال يزيد في القبح على الاستدبار يزيد في القبح لا الاستدبار على ما يشهد به الواقع طيب الان يعني عندنا يعني حديث عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء كان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام النحوي اداه من ماء وعنز فيستنجي بالماء يقول العنزه الحربه الصغيره ونبدا يعني بشرح معنى العنزه وليست العنزه فهنالك فرق يعني ما بين العنزه وما بين العنزه ولا بد دائما من ضبط الالفاظ من ضبط الالفاظ لان الانسان قد يقراوا الكلمه خطا فيتكلم بكلام كفر كقول الله جل وعلا انما يخشى الله من عباده علما بعض الناس سمعتم يقرؤون انما يخشى الله من عباد العلماء واذا قرات هكذا فاننا ننسب الخشيه لله جل وعلا من, من من خلقه من خلقه وانما الايه معناها انما يخشى العلماء الله انما يخشى العلماء الله وليس العكس فالعكس كفر ولا يجوز ان يقال في حق الله جل وعلا وكذلك قول الله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما بعض المعتزله قالوا يعني في قول الله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما وكان يقرا عند ابي عثمان الدارمي فقرا وكلم الله موسى تكليما يعني الذي كلم الله من موسى حتى ينفي عن الله جل وعلا صفه الكلام فقال له ابو عثمان الداري قد ابن المراغه يعني ابن الحماره وماذا تفعل بقول الله جل وعلا فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قلوا حرف ان استطعت ان تحرفها هذه لن يستطيع ان يحرفها فقال له يا ابن المراغه فكيف تصنع بقول الله جل وعلا فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وكذلك اذكر يعني فيما اذكر اظن ان سفيان الثوري او غيره قال مكثت 40 سنه لا احلق يوم الجمعه لانه كان يقرا قوله صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحلق يوم الجمعه فكان يظنها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحلق يوم الجمعه واللفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حلق يوم الجمعه يعني يعني ان يكون ناس حلقات حلقات مجتمعين يوم الجمعه يعني قبل ان يخطب الخطيب قبل ان يخطب الخطيب وقبل ان يعلو المنبر فالعنزة ليست العنزة العنزه يعني كما جاء في في بعض الروايات انها يعني حربة صغيرة تكون قصيرة كان يحملها رسول الله صلى الله عليه وسلم في تنقلاته وانها مما وهدياله صلى الله عليه وسلم من ملك الحبشه وهي من الات الحرب عند الحبشه ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتكئ عليها وكان يعني يمشي بها ولعله يعني يعني اعتدا عليه شيئا يرد وان يدافع عن نفسه لو اراد احد ان يعتدي عليه او اراد يعني سبع من السباع ان يعتدي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمل السلاح سنه من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم والكلام على هذا الحديث من عده وجوه الاول قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء الان يدخل الخلاء العلماء يقولون هل يدخل الخلاء يعني المكان الذي اعد لقضاء الحاجه ام يدخل الخلاء بمعنى انه يريد ان يقضي حاجته في اي مكان في اي مكان وليس المكان المعد بقضاء الحاجه لان الانسان اذا كان في الخلاء حقيقه سيذهب سيبحث عن مكان خال سيبحث عن مكان خال حتى يقضي فيه حاجته لكن هذا المكان الخالي لا يشترط ان يكون معد بقضاء الحاجه بخلاف الكنص والحمامات الموجوده في اماكن البنيان هنالك في اماكن البنيان موجود هنالك كنف وحمامات خاصه لقضاء الحاجه فالعلماء هنا يعني يتكلمون عن مساله هل المراد بالخلاء هنا المكان المعد لقضاء الحاجه ام اي مكان يريد ان يقضي به حاجته والمقصود بذلك محل قضاء الحاجه الصحيح في ذلك ان المراد بالمك يعني اراده قضاء حاجه المكان الذي يريد ان يقضي به حاجته وليس المكان المعد لقضاء الحاجه لان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كان يحمل يعني عنزته للصلاه اذا خرج كان هذه العنز يستخدمها كستره يغرزها واذا كان في الخلاء ايضا يعني كان يعني يعني يتخذها يعني حتى يناول هذا الشيء يناول هذا الشيء والعلماء يعني يرجحون المعنى الذي قلناه لكم بان الخدمه الموجوده كانت موجوده ممن موجوده من الرجال قال لو كانوا في لو كان في في المدينه لو كان في المدينه او في المكان المعدي قضاء الحاجه ان الذي كان يقوم على خدمه الرسول صلى الله عليه وسلم هم اهل بيته هم اهله بيته فلما كان خارجا خارجا في سفر او خارج مكانا بعيدا كان الذين يقومون على خدمته من الرجال الذين كانوا يقومون على خدمته هم الرجال ايضا يؤخذ من هذا الحديث كما ذكر اهل العلم استخدام الاحرار من الناس اذا كانوا اتباعا وارصدوا انفسهم لذلك يعني يجوز استخدام الاحرار يعني عندنا الذين يخدمون الناس اما ان يكونوا احرارا واما ان يكونوا عبدا العبد عبد يعني معلوم انه يخدم وكذلك اهل البيت يخدمون سيده البيت لكن الاحرار قالوا يجوز من هذا الحديث ان يعني يخدموا الناس اذا كانوا اتباعا وارصد انفسهم هم يعني تبرعوا بذلك كما يعني تبرع انس بن مالك رضي الله عنه لخدمه الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه ايضا جواز الاستعانه في مثل هذه الامور جواز الاستعانه في مثل هذه الامور لان بعض الامور يعني يجوز فيها وبعض الامور لا يجوز الاستعانه فيها وهنالك من بايع الرسول صلى الله عليه وسلم على الا يسال الناس شيئا على الا يسال الناس شيئا هنا يعني انس بن مالك رضي الله عنه هو وبعض الفتيان يعني قد ارصدوا انفسهم لخدمه النبي صلى الله عليه وسلم وهذه المساله تحتاج الى من يعينك بها تحتاج الى من يعينك بها ايضا الامام عبد الغني المقدسي عليه رحمه الله حينما بوب او ذكر هذا الحديث وحديث انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام نحوي اداوه من ماء اداوه من ماء وعنز فيستنجي بالماء فيستنجي بالماء طبعا نحن قد ذكرنا لكم سابقا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستنجي بثلاثة أحجار كان يستنجي بثلاثة أحجار لكن هنا ذكر الماء لماذا ذكر الماء أراد يعني من هذا الحديث أن يبين شرعية الاستنجاء بالماء وجواز الاستنجاء بالماء بل إن الإمام البخاري عليه رحمة الله بوب بابا eua سمه باب الاستنجاء بالماء باب الاستنجاء ب الماء فهذا الحديث أورده الإمام عبد الغني المقدسي من أجل ماذا من أجل بيان جواز الاستنجاء بالماء وقد روى عن سعيد المسيب وغيره لفظ يقتضي يعني تضعيف الاستنجاء للرجال يعني أنه يعني ضعف الاستنجاء للرجال ف فانه خصهل عن الاستنجاء بالماء فقال انما ذلك وضوء النساء انما ذلك وضوء النساء فوكذلك يعني غيره من السلف قالوا بمثلي كلامه قالوا بمثلي كلامه ان الاستنجاء لمن الاستنجاء للنساء لانه المراه يعني قد لا ينفع مع الحجر قد يضرها فقال انما الاستنجاء لمن انما الاستنجاء للنساء لكن هذا الحديث حجه على الجميع ونحن يعني كما تعلمنا اننا اذا اختلفنا في شيء فاننا نرد هذا الخلاف لمن لله وللرسول قال الله جل وعلا فان تنازعتم في شيء فان تنازعتم في شيء شيء نكره ولا معرفه شيء نكره قالوا النكره في سياق الشرط تفيد العموم يعني انت نازعتم في شيء اي شيء اي شيء كان صغيرا كبيرا عظيما حقيرا لا بد ان نرجع فيه الى من الى الله والى الرسول ذلك خير واحسن تاويلا واحسن تاويل ما المقصود باحسن تاويل التاويل كما ذكرنا لكم في مصطلح السلف الصالح ليس بمعنى التاويل عند المتاخرين التاويل معناه العاقبه ذلك خير واحسن عاقبه ذلك خير واحسن تاويل معناها ذلك خير واحسن عاقبه اما التاويل عند المتاخرين فهو ترجيح وتقديم المعنى المرجوح على المعنى الراجح لدليل اقتضى ذلك ولذلك تجدوه تجدوهم يعني عندهم التاويل في في مساله الاسماء ومساله الصفات ودائما يعني يتكلمون بمساله التاويل لكن التاويل اذا ذكر عند السلف الصالح فانما يقصد به ماذا العاقبه يقصد به العاقبه او تحقق الشيء او تحقق الشيء فالسعيد بن صيب عليه رحمه الله وغيره من العلماء ضعفوا يعني ضعفوا الـ الـ الـ الـ يعني الاستنجاء بالماء للرجال وقالوا انما ذلك وضوء النساء لكن كما قلنا لكم بان السنه قد دلت على الاستنجاء بالماء والسنه اولى بالاتباع والسنه اولى بالاتباع وبعضهم اعتذر لسعيد بن مسيب عليه رحمة الله أنه قال هذا الكلام لأنه قد رأى عند بعضهم غلوا في مسألة الاستنجاء في الماء بحيث أن هذا الغلو قد منع غيره من الاستنجاء بالحجارة فلما رأهم يعني يمنعون الاستنجاء بالحجارة ويقولون الاستنجاء بالحجارة الماء عند ذلك قال انما للاستنجاء انما للاستنجاء او انما ذلك وضوء النساء انما ذلك وضوء النساء وبعض العلماء ايضا يعني او فقهاء ذهبوا ومن اصحاب مالك الى الى ان الاستنجاء بالحجاره انما هو عند عدم ماذا عند عدم الماء عند عدم الماء وهذا الكلام يعني يعني غير صحيح الكلام هذا غير صحيح يجوز بهذا ويجوز بهذا لكن لا شك ان الاستنجاء بالماء افضل واطيب افضل واطيب مع ان كلاهما يعني ان فعلا تحققت به السنه يعني تحقق به ازاله او تحقق به المطلوب لكن يعني يختلف الماء عن او الاستنجاء بالماء عن الاستنجاء بالحجاره ان الاستنجاء بالحجاره يزيل الاثر يزيل ماذا يزيل العين يزيل العين اقصد اما الاستنجاء بالماء فيزيل العين ويزيل الاثر ويزيل الاثر يعني قد يزيل الانسان مثلا يستنجي بالماء مثلا او يستنجي اقصد بالحجاره وتبقى الرائحه لعل الرائحه قد تبقى لكن الاستنجاء بالماء يزيل العين يعني عين النجاسه ويزيل اثر النجاسه واما استنجاء بالحجاره فيزيل ماذا يزيل العين ولا يزيل الاثر حديث الاخر وهو حديث ابي قتاده الحارث بن الربعي الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس احدكم ذكره بيمينه لا يمس احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الماء ولا يتنفس في الماء هذا الحديث يعني يعني عليه يعني كلام كثير الاول اول شيء يعني يقتضي النهي عن مس الذكر باليمين في حاله البول يقتضي نهي عن مس الذكر باليمين في حاله البول لانه صلى الله عليه وسلم قال لا يمس لا يمس احدكم ذكره بيمينه لا يمس احدكم ذكره بيمينه لكن يعني وردت روايه اخرى في النهي عنمسه باليمين مطلقا عنمسه باليمين مطلقا من غير تقييد بحاله البول وغير حاله البول يعني ورد النهي عن مس الذكر باليمين مطلقا وردت روايه عن النهي عن مس الذكر باليمين في حاله البول كما في حديث ابي قتاده اذا وردت روايتين روايه عن النهي عن مس الذكر هكذا مطلقا سواء لبول او لغير بول وردت روايه عن مس الذكر باليمين في حاله البول فبعض العلماء اخذ بهذا العام المطلق اخذ بهذا العام المطلق وبعضهم يعني حمل المطلق على المقيد حمل المطلق على المقيد او على المقيد فجعل النهي فقط في حال ماذا في حال في حال البول فقط وفي غير حال البول اجاز ان يمس الانسان ذكره بيمينه طبعا يعني نحن يعني لا يهم ان نذكر لكم يعني كلام العلماء في هذا الموضوع لكن يعني لابد من الكلام عن مساله مساله يعني المطلق ومساله المقيد حتى يعني نفهم ما هو المراد بالمطلق وما هو المراد بالمقيد دائما نسمع كلمه المقيد ونسمع كلمه المطلق نسمع كلمه المطلق عشان نقيط عليه راح متى اتكلم في هذا الموضوع سنتكلم يعني باختصار عن مساله المطلق ومساله المقيد دائما يعني نقول كلمه مطلقه وكلمه مقيده يعني حينما نقول مطلق يعني كلمه واحده مطلقه تقول ما هذا الماء ما بل. لم تقيدوا بشيء تقول ماء زمزم اذا قيدته بماذا بما زمزم تقول ماء الورد اذا قيدته بماذا الورد تقول ماء السماء اذا هذا مقيد تقول رقبه مؤمنه اذا قيدت هذه الرقبه مؤمنه ولذلك يقول الشرقيت قال فما على معناه زيد مسجلا معنى لغيره اعتقده الاول يعني اذا زيد معنى على معناه لغير معناه نحو رقب بنا نحو ماء ماء زمزم نحو كما قيل ماء الورد ماء السماء الان اصبح عندنا تقييد لهذا المعنى تقييد لهذا المعنى كما قال فما على معناه زيد مستن معنى لغير يعتقده اولا تفضل فالان عندنا المطلق وعندنا ماذا المقيد الان المقيد ينقسم الى قسمين المقيد ينقسم الى كم قسم ينقسم الى قسمين اما ان يكون هذا المقيد مذكور واما ان يكون مقدر اما ان يكون هذا المقيد مذكور او المقيد مذكور واما ان يكون مقدر مثال المذكور قال الله جل وعلا فتحرير رقبه رقبه نكره رقبه مؤمنه رقبه مؤمن الان قيدنا هذه الرقبه بماذا بالمؤمنه ذكرت هنا الرقبه الان ايضا هنالك مقيد قد يكون مقدر قد يكون مذكورا وقد يكون ماذا مقدر وتقدير قوله مثلو الله جل وعلا وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه رصب ما هو المقدر هنا هو خرق السفينه لو كان ياخذ كل سفينه لاخذ الصالحه واخذ الفاسده لكن خرقها قال اخرقتها لتقرق اهلها اخرقتها لتغرق اهلها فلما يعني انتهى وسارقه قال سانبيك بتاويل ما لم تستط عليه صبره فقال واما السفينه فكان ما لم تستطع عليه صبرا فاو اما السفينه فكانت لمساكير يعملون في البحر فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبه الان العلماء يقولون ماذا وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه صالحه اذا هنالك قيد لهذا المطلق لكن هذا القيد مقدر غير ملفوظ مقدر غير ملفوظ وغير موجود فلذلك قدر بانه صالحه وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه الغصبه ولذلك كان يقرا عبد الله بن عباس وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه صالحه كل سفينه صالحه غصبه وهذا الكلام ورد ايضا في لغه العرب هذا الكلام ورد في لغه العرب والعلماء يعني مختلفون في المطلق هل هو النكره ام انه اسم الجنس ام انه اسم الجنس فذهب الكثير من العلماء بان المطلق هو اسم الجنس وليس النكره لان اسم الجنس يعني باختصار هو اللفظ الدال على الماهيه بلا قيد هو اللفظ الدال على الماهيه بلا قيد فيدل على الماهيه بلا قيد بدون تقيد وسانبين لكم بالمثال حتى يزول عنكم الاشكال وبعضهم ذهب الى ان المطلق هو النكره المطلق هو النكره وقال هو اللفظ الدال على واحد شائع في جنسه يعني الان لما نقول نقول المطلق هو النكره والنكره هي الواحد اللفظ الدال على واحد شائع في جنسه على واحد فقط شائع في جنسه بخلاف ان تقول ان المطلق هو اللفظ الدال على الماهيه بلا قيد هو اللفظ الدال على الماهيه بلا قيد هذا الكلام يا اخواننا يعني ينبني عليه مساله عند الاصوليين ينبني عليه مساله عند من عند الاصوليين ما هي هذه المساله التي يتمبنى عليها عند الاصوليين لو ان انسانا قال لامراته أنت طالق إن أنجبت ذكرا إن أنجبت ذكرا فحملت هذه المرأة وأنجبت ذكرين وأنجبت ذكرين الآن قال لها أنت طالق إن أنجبت ذكر ذكر واحد ذكر لو عرفنا المطلق نكر هنا عرفناه بأنه هو النكر نكر لقلنا يجب أن تلد واحد فقط لأن المطلق هو الواحد أو لفظ الدال على واحد لفظ الدال على واحد شائع في جنس إذن هو قد اشترط أن تلد واحدا فلو ولدت فذهبت إلى أحد العلماء وكان يتبنى أن المطلق هو النكرة فولدت اثنين ولدت توم أولاد أو ثلاثة أولاد فسيقول له يعني أن زوجتك ليست بطالق أن زوجتك ليست بطالق بطالق وقبل فتره اذكر يعني ان احدهم يعني قد جاءني عن طريق اخي واستفتى فقال يعني انه قد حلف على زوجته ان انجبت بنتا وكانت زوجته تنجب البنات فقال ان انجبت بنتا فانت طالق فانجبت له توما من البنات توامين انجبت له توامين الان هذا الرجل قد وقع في حيس بيص كما كما يقال ولم يدري يعني ما الذي يفعله الآن إن كان المستفتة يتبنى أن المطلق هو ماذا هو النكر بمعنى أنه اللفظ الدال على الواحد الشائع في جنسه فسيقول له إن زوجتك قد أنجبت بنتين أو أنجبت ثلاثة بنات فإن يمينك لم يقع عليها وطلاقك لم يقع عليها فزوجتك ليست في الطالق لكن ان ذهب الى احد العلماء وكان يتبنى ان المطلق هو اللفظ الدال على الماهيه على النوع فقط بلا قيد المهم ان تاتي بجنس الانثى سواء انجبت 3 4 هي قد اتت بهذا الجنس اتت بهذا الجنس واقرب لكم مثال اقرب لو ان انسان جاء للبيت وكانت يعني زوجته اصوليه جيد فقال لها يعني احضري لي لقمه طعام احضري لي لقمه طعام فاتت له بلقمه طعام فيقول لها يا هادي يعني قد طلبت الطعام فتقول له يعني قد طلبت يعني امرا مطلقا اه امرا مطلقا ف يعني يعني كم من اللقم او ائتيني بلقمه ائتيني بلقمه فاتت له بلقمه فهذه يعني قد فهمت عليه يعني ان هذا المطلق هو لفظ الدال على واحد شائع في الجنس فقط واحد لكن لو اتى الى امراه اخرى ففهمت انه يرد من لقمه الطعام ان ياتي له بماذا بالطعام يعني ياتي له بكثير من الطعام فعند ذلك لو اتت له بالطعام لما عدت مخالفه له لما عدت مخالفه له وكذلك لو اتت امراه ايضا بلقمه لما عدت ايضا مخالفه فالان هذا الذي يعني استفتي في مساله الذكر فكان يتبنى ان المطلق هو هو اللفظ الدال على الواحد الشائع في جنسه فعند ذلك يقول يجب ان تنجب واحد حتى تطلق لكن انجبت اثنين فعند ذلك لا تطلق هذه المره لكن الصحيح في ذلك كما ذهب اليه اكثر الاصوليين الى ان المطلق هو اللفظ الدال على الماهيه بلا قيد اللفظ الدال على الماهيه بلا قيد وهو ما يسمى باسم الجنس وهو ما يسمى باسم الجنس ولذلك يعني ذكر الشرقيط عليه رحمه الله قال وما على الذات بلا قيد يدل فمطلق وباسم جنس قد عقل وما على الواحد شاع النكره ولاتحاد بعضهم قد نصر عليه طالق اذا كان ذكر فوردت الاثنين عند النظر فورا الاثنين عنده ان النظر اعتمد بني على هذه المساله آآ تلك آآ آآ ذلك الكلام الذي ذكرناه لكم ايضا هنالك مساله عند الاصوليين وهي حمل المطلق على المقيد حمل المطلق على المقيد يعني لها اربعه احوال لها اربعه احوال متى نحمل المطلق على المقيد قال الناظم قال وحيثما اتحد واحد فلا يحمله عليه جل العقلاء يحمله عليه جل العقلاء يعني هناك أحوال للمطلق وللمقيد وهذه الأحوال أربعة أحوال أن يتحدى في الحكم والسبب معا أن يتحدى في الحكم والسبب معا يعني يتحدى المطلق والسبب معا المقيد في الحكم والسبب في الحكم والسبب يعني يكون حكمهما واحد إعتاق رقبة والسبب واحد مثلا السبب هو مثلا القتل فعند ذلك يحمل المطلق على المقيد يحمل المطلق على المقيد جيد. مثل قول الله ج Sayawila يعني حرمت عليكم الميتة والدم حرمت عليكم الميتة والدم حرمت عليكم الميتة والدم الدم الان يعني يعني يا يعني, يعني لم يظهر ما هو نوع الدم المحرم لكن جاء او دمن مسفوحا او دمن مسفوح الحكم واحد وهو التحريم السبب واحد ايضا كذلك يعني ان يختلف الحكم والسبب معا وهذا لا حمل فيه لاحدهم على الاخر يعني هذا السبب شيء وحكمه شيء فلا يحمل مطلق على المقيد الان المساله الثالثه والرابعه اذا اتحد الحكم واختلف السبب او او اتحد السبب واختلف الحكم طب ولذا الكلام اتحد الحكم تحريم مثلا او وجوب واختلف سبب هذا التحريم او اتحد السبب واختلف الحكم فهذه المساله مساله خلاف بين العلماء مثال وقالوا اطلق كفاره الظهار عندنا عندنا في شيء يسمى كفاره الظهار وكفاره اليمين الظهار اذا ظهر الانسان من امراتي فقال امتي حرام علي كظهري امي هذا يطالب باعتق رقبه وكذلك الذي يحلف يمين يطالب باعتق رقبه لكن هذه الرقاب جاءت ماذا جاءت هذه الرقاب مطلقه غير مقيده تكون يعني رقبه مؤمنه او رقبه كافره لكن قيدت في القتل الخطا قيدت في القتل الخطا فالله عز وجل قال فاعتق رقبه مؤمنه فهنا يعني يحمل المطلق على المقيد يحمل المطلق على المقيد فيشترط ايمان الرقبه يشترط ايمان الرقبه ايضا يعني هنالك حكم واحد وعتاق الرقبه السبب مختلف يعني سبب اعتاق الرقبه في الظهار شيء وسبب اعتاق الرقبه في اليمين شيء وسبب اعتاق ماذا اعتاق الرقبه في القتل شيء اخر لانه سبب الاعتاق في القتل هو في الرقبه في القتل والقتل وسبب اعتاق الرقبه في اليمين هو اليمين واليمين ليس القتل وكذلك الظهار ليس اليمين وليس القتل يعني السبب يختلف لكن الحكم واحد وهو اعتاق الرقبه لكن ورد في ايه ايهه القتل ان الرقبه يجب ان تكون مؤمنه فبالتالي اذا اختلف السبب واتحد الحكم عند ذلك يحمل المطلق على ماذا على المقيد فيقيد بكونها مؤمنه ايضا لعموم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله معاذ بن حكيم السناني قال اعتقها فانها مؤمنه لما قال انه كانت لجاري ترعى الغنم ترعى الغنم فعد الذئب على غنمها من الغنم قال واني من بني ادم اسف كما ياسفون يعني اغضب كما يغضبون فسكتها فقال له صلى الله عليه وسلم اتيني بها فقال لها صلى الله عليه وسلم اين الله قالت في السماء قال من انا قالت انت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعتقها فانها مؤمنه اعتقها فانها مؤمنه ولم يستفسره رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك الاستفسار كالعاموم في الاقوال ترك الاستفسار كالعاموم في الاقوال فهذا النوع الاول الحاله الثالثه وهي اختلاف الحكم واتحاد السبب باختلاف الحكم واتحاد السبب يعني عندنا كفارة اليمين حكمها واحد حكم أقصد السبب واحد أقصد السبب واحد يعني لأن الكفارة قال لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارة ويطعون عاشرة مساكين من أوسط ما طعيمون أهديكم أو كسوتهم أو تحريروا رقبه فمن لم يجد فصيامه ثلاثه ايام فالان سبب هذه الاحكام اسبابها ما بالها احكام مختلفه اطعام الطعام يختلف عن كسوه تيم يختلف عن اعتاق الرقبه يختلف عن ماذا اسباب الاحكام مختلفه لكن السبب ما باله سبب الاعتاق هو كفاره اليمين سبب الاطعام المساكين مكثره يمين سبب كسوه المساكين واحد فاذا هنالك السبب واحد والحكم مختلف احكام عندنا اربعه احكام في اطعام عشرات مساكين من اصل ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه اذا الاحكام مختلفه لكن السبب واحد وهو ماذا كفاره اليمين فيقول الشنقيطي عليه رحمه الله ليس الحكم فيها كالاوله ليس الحكم فيها كالأولى لان الحنابلة يقولون بحمل المطلق على المقيد في الاولى دونها يعني الاولى وهي كفاره اليمين وهي الـ الـ الـ الـ الـ الرقبه اعتاق الرقبه هذه تحمل وتقيد بما في الايات الاخرى وقال بعض المالكيه والشافعيه بحمل المطلق على المقيد فيها ايضا ومثل قائل بعدم الحمل بقوله تعالى في صوم الظهار فصيام شهرين متتابعين فصيام شهرين متتابعين فانه قيده بالتتابع واطلق اطعام الظهار عن قيد التتابع فلا يحمل المطلق على المقيد فلا يشترط التابع في في اطعام الظهار مع ان السبب واحد يعني الظهار لابد ان تصوم الشهرين متتابعين عليه كفاره اربعه فايش يصوم شهرين متتابعين لكن ان لم يستطع الصيام ماذا عليه ها عليه اطعام 60 مسكين فهل يجب التتابع في اطعام ال60 مسكين ام اطعم اليوم مسكين وغدا مسكين وبعد غدا مسكين يعني بعض الناس قد يقول انا امتلك المال فاطعم ماذا اطعم ال60 مسكين مره واحده الله عز وجل قال فصيام شهرين متتابعين من قبل اي تماس من قبل اي تماس يعني يشترط قبل التماس صيام شهرين متتابعين قال فهل يشترط ايضا يعني ان يطعم ال60 مسكين مره واحده ام هل يجوز له ان يطعم اليوم مسكين وبعد غد مسكين وبعد شهر مسكين اخر حتى يتم هذا الامر بعض العلماء حمل المطلق على ان حمل الـ الـ هذه المساله وهي اختلاف الحكم مع اتحاد السبب حمل المطلق على المقيد حمل المطلق على المقيد لكن الصحيح لا يشترط التتابع في اطعام الظهار مع النسب واحد مع النسب واحد وهذه المساله مساله خلافيه بين العلماء مساله خلافيه بيع المراد يعني مما ذكرناه لكم هو ان نفهم دائما حينما يتكلم الفقهاء مساله المطلق ومساله المقيد مساله المطلق ومساله المقيد وهذا الحديث الذي يعني بين ايدينا وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس احدكم ذكره بيمينه وهو يبون هل يحمل على حديث يعني او يقيد حديث لا يمس احدكم لا يمس احدكم ذكره بيمينه يعني هنالك ايضا صنعه حديثيه في هذا الموضوع صنعه حديثيه ايضا في هذا الموضوع الصنعه الاخرى قضيه انه اذا كان حديث واحد اذا كان حديث واحد فعند ذلك يعني يحمل الحديث او المطلق على المقيد يحمل المطلق على المقيد والا فانه لا يحمل المطلق على المقيد لان كان الحديث عند بعضهم يعني حديث واحد فعند ذلك يقصد به يعني لا يمس احدكم ذكره بيمينه يعني وردت وذل روايه واقرب لكم مثال وردت روايه عن مثلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بس احدكم ذكره بيمينه وردت نفس الروايه لكن من الفاظ اخر لا يمس احدكم ذكره بيمينه وهو يبول او وهو يبول فعند ذلك نقول فقط النهي في حال البول في حال البول لكن لكن ان ورد هذا الحديث في حديث والاخر في حديث اخر فالان يرجع الى اصل الخلاف في اختلاف السبب واتحاد الحكم فاذا اختلف السبب واتحد الحكم فبعض العلماء من الشافعيه وغيرهم ذهبوا الى عدم حمل المطلق على المقيد لا اكر الصحيح والراجع كما قلنا لكم ان المطلق يحمل على ماذا يحمل على المقيد المفتق يحمل على المقيد طيب فا ايضا يعني من المسائل المتعلقه بهذا الحديث ان النهي ظاهره التحريم النهي ظاهره التحريم الاصل في الاوامر التحريم والاصل في في الاصل في الاوامر الوجوب الاصل في النواهي التحريم ما لم ياتي قرينه تصرف التحريم الى الكراهه ما لم تاتي قرائا تصرف التحريم الى الكراهه والاصل في الاوامر الوجوب ما لم تاتي قرائا تصرف الوجوب الى ماذا الى الندب يصرف الوجوب الى الندب وهذا الكلام ايضا لعلنا نتكلم فيه يعني في اوقات اخرى نتكلم عن النواهي وكيف يعني يعني تكون قراءه ينتصرف النهي عن التحريم ايضا مساله ثالثه متعلقه بقوله صلى الله عليه وسلم لا يتمسح من الخلاء بيمينه يتناول ايضا القبل والدبر يعني لا يجوز لو ان يمس ذكر بيمينه ولا ايضا الدبر باليمين اختلف العلماء في قضيه مسح الذكر أو, او مسح القبل مسح القبل لاننا حينما نقول الذكر يبقى يعني الرجل لكن حينما نقول القبل فيعم بذلك يعني المراه ويعم ماذا الرجل اذا كان الحجر صغيرا اذا كان الحجر صغير ولا بد من امساكه باحدى اليدين امساكي باحدى اليدين الامر هين اذا كان هنالك جدار فالانسان يعني يمسك يعني قبله يعني بيساره ويمسحه بالجدار او ان كان هنالك حجر كبير صخره يعني يمسح لكن العلماء اختلفوا فيما لو كان الحجر صغيرا فيما لو كان حجر صغير فبعض العلماء قال يمسك الحجر الصغير بيمينه ويمسح ويمسك يعني قبله بيساره ويمسح ويمسكه لو يساره ويمسح وتكون الحركه لليسره واليمين قاره ثابته في مكانه وبعضهم يعني قال ياخذ الذكر باليمنى والحجر باليسرى ويحرك اليسرى لكن الاول وهو قولنا انه يمسك الذكره يعني بيساره هذا الاقرب وهو الذي يناسب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ايضا قوله صلى الله عليه وسلم ولا يتنفس في الاناء ولا يتنفس في الاناء المراد بذلك ابانه وابعاد الاناء عن فمه ابعاد الاناء عن فمه حتى لا يتنفس داخل هذا الاناء حتى لا يتنفس داخل هذا الاناء لان كثير من الناس حقيقه يعني يعافون الاناء اذا شرب فيه الانسان من فمه مباشره ومثاله يعني مثال بسيط ترى الاطفال الصغار حينما يمسكون ببعض القوارير ويشربون منها يعني تجد بقايا طعام تسبح في داخل هذه القنينه وتجد بعض الارز يسبح في داخل هذه القنينه فتجد ان النفس تعوف ايضا يعني الاناء لابد يعني ان يتنفس الانسان ثلاثه مرات لابد ان يتنفس الانسان ثلاثه مرات يعني يبعد هذا الاناء ويتنفس وقد جاء في بعض الاحاديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمي فثم يشرب ثم يرفع فيقول الحمد لله ثم يسمي ثم يرفع ثم يقول الحمد لله ثم يسمي ثم يرفع ثم يقول الحمد لله واكلهما جائز وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الاخير يعني في هذا الباب وحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستثره من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمه فاخذ جريده رطبه او رطبه فشقها للصفين فغرز في كل قبر واحده فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس لعلّه يخفف عنهما ما لم ييبس هذا الحديث يعني فيه عده فوائد اول شيء اثبات عذاب القبر الصوت واضح يا اخوان هل الصوت واضح اخونا دانا طيب اذا الاول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اثبت هنا عذاب القبر على ما هو ما على يعني ما هو مشهور من مذهب اهل السنه والجماعه ايضا فيه اضافه عذاب القبر الى البول لخصوصيه هذا الذنب من دون سائر المعاصي ولقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال تنزهوا من البول فان عامه عذاب القبر من فان عامه عذاب القبر من ويعني ايضا في هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم انهم انهما لا يعذبان في كبير ما يعذبان انهم لا يعذبان وما يعذبان في كبير ما ما يعذبان في كبير بعض العلماء يعني لهم اقوال او العلماء لهم قولين في هذا الموضوع انهما ما يعذبان في كبير في نظر الناس وانه لكبير وانه لكبير وبعض العلماء ومنهم من دقيق العيد يعني حمل قول الرسول صلى الله عليه وسلم انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير يقول يعني لا يعذبان في كبير ازالته يعني البول من السهل ان تزيله من السهل ان تزيله ومنهم لا يعذبان وما انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير يعني لا يعذبان في كبير ان يصعب ازالته بل هو امر هيون لتسهل ازالته تسهل ازالته ويسهل دفعه ويسهل الاحتراز منه الامر الثالث في هذا الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم اما احدهما فكان لا يستتر من بوله لا يستتر من بوله ايضا العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم لا يستتر من بوله الاول انه كان لا يعني لا يستر عورته لا يستر عورته حينما يتبول فيراه الناس والقول الثاني وهو الاقرب انه لا يستتر من بوله انه لا يتحرز لا يتحرز من مماسه النجاسه لا يتحرز من مماسه النجاسه ولا يحترز ولا يبتعد عن هذه النجاسه وهذا هو الراجح هذا هو الراجح واي انه نو كان لا يتنزه من هذه النجاسه وليس المقصود انه كان يعني لا يستتر من الناس اي انه كان يكشف عورته امام الناس وهذا الترجيح يرجع لامرين الامر الاول انه لو كان ان المراد ان العذاب على مجرد كشف العوره لكان كشف العوره سبب مستقل اجنبي عن البوي لقد انه كان لا يستتر عن الناس لا قال صلى الله عليه وسلم انه كان لا يستتر عن الناس بمعنى انه كان يكشف عورته امام الناس فاذا حصل الكشف يحصل ماذا العذاب دون ان يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يستتر عن لا يستتر من بوله لا يستتر من بوله فهذا يعني هذا الشيء ايضا قول صلى الله عليه وسلم لا يستتر من بوله المن عند العلماء هي الابتداء الغايه هي الابتداء الغايه فهي فهي بدايه العذاب وهي بدايه المعصيه فحينما لا يستتر من هذا البول يبدا صلاته ويبدا عبادته بجسد نجس وملابسه نجسه فيصلي وهو على نجاسه فيصلي وهو على نجاسه ايضا ورد في بعض الروايات عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه يعني قال لا يستنزه لا يستنزه من بوله لا يستنزح من بوله فهذه الروايه تبين انه ليس المقصود الاستتار وهو كشف العوره وانما المقصود بذلك ماذا الاستتار وهو عدم التنزه والتوقي من البول الامر الرابع في هذا الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قد بين ايضا امر النميمه وانها سبب العذاب وانها سبب للعذاب ومع ذلك العلماء يقولون هذه النميمه المحرمه وليست كل نميمه هنالك نميمه محرمه تكون سبب للعذاب وهنالك نميمه يعني تركها يكون فيه مفسده عظيمه على الامه وقد يكون فيه مفسده عظيمه على بعض الناس يعني كما ذهب ذلك الرجل قال يا موسى ان الملئ ياتمرون بك ليقتلوك هذا ألم يفعل النميمة نعم فعل النميمة لكن هذه النميمة هل هي محرمة هناك نميمة محرمة تكون سبب العذاب وهناك نميمة يأثم تاركها إن لم يفعلها ولذلك قد يغرم الإنسان وكذلك إن طلب للشهادة لابد أن يشهد لابد أن ان يشهد في هذه النميمه اذا اقتضى الطرف ضررا عن عن انسان فعند ذلك يجب على الانسان ان يبلغ ذلك الشخص وان يحذره ممن يكيد له ممن يكيد له ايضا مساله خامسه متعلقه بهذا الحديث وهي يعني المساله قبل الاخيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شق هذه يعني شق الجريده الى نصفين ووضعها على قبر هذين الشخصين وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس ما لم ييبس فيه ان هذه الاشجار ما دامت حيه ما دامت خضراء فهي تسبح فهي تسبح كان الانسان ما دام حيا هو يسبح وهو يعني يقرا القران ويصلي الصلوات ويزكي وكذلك هذه الاشجار تسبح لله عز وجل ما لم تمت ما لم تمت وفيه ايضا انه روي عن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال فاحببت بشفاعتي فاحببت بشفاعتي ان يرفع عن ان يرفع عنهما ما دام الوصنان رطبين ما دام الوصنان رطبين و أو اورطبان وفي هذا الحديث دلال على ان هذه المساله خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم انها شفاعه منه صلى الله عليه وسلم وانه لا يجوز ان يتوسع في هذا الموضوع فتزرع الاشجار وتوضع الخضر فوق القبور هذا الحديث يعني يبين ان هذه شفاعه خاصه من النبي صلى الله عليه وسلم المساله الاخيره متعلقه بهذا الحديث ان بعض العلماء اخذ من هذا الحديث ان الميت ينتفع بقراءه القران على قبره ينتفع بقراءه القران على قبره قال كما ان الانسان ينتفع من تسبيح الشجر او الجريد على قبره فيخفف عنه فكذلك قراءه القران على قبره يخفف عنه في قبره والصحيح في ذلك ان الانسان لا لا تصله قراءه القران ولا ينفعه قراءه القران لقول الله جل وعلا وان ليس للانسان الا ما سعى ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث ولد صالح يدعو له وصدقه جاريه وعلم ينتفع به وفي هذا القدر كفايه اللهم رب ابراهيم وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لمختلفي فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم وجزاكم الله خيرا